اللهم إني أعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارق يطرق بخير فتحت البابة فإذا بحيارة الشرطة فسألوني أنت فلان قلت نعم قالوا تعالى معنا أريدك في أمر هام قل لي من تصاحب إنه ابني وفلتك كبدي هناك وجدته ميتني لم اتخذ فلانا يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد ضلني عن الذكر بعد اذ جاء أين أولئك الأشرار؟ لماذا ترسوه هناك؟ لماذا تقلوا عنه؟ تأملوا أيها العقلاء كيف صنع جلساء السوء به في حياته؟ أظلاه في الحياة؟ ما زال به حتى أسلماه إلى النار والعياذ بالله؟ من سيندم هؤلاء من وسيلعن بعضهم بعضا وسيعض كل من منهم من على يده من ويا حسرة هؤلاء وحسرة كل من صار على طريق الظلالة والغواية ويا حسرة كل من اختار صحبة الأشغار على صحبة الأخيار وربي الذي لا إله إلاه سيبكون بدل الدموع دما وسيعضون على الأنامل ندما وستنقلب محبتهم إلى عداوة وبقى والأخ الله نائب بعض لبعض العدون إلا المتقين نعم نعم إلا المتقين واللي صاحب. إذا صحبت القوم فاصحب خيارهم ولا تصحب أرساكم فتردا مع الرجل اخذر فلا تصاحب إلا الأخيار يكفيك من مجالفة الصالحين أنها تؤدي إلى محبتهم في الله وأما رفقاء السور أن رؤيتهم تذكر بالمعصير رفقاء السور إخون عنك عيوبا ويزينون لك معاطي ويهونون عليك تفسيرة الطاعار رفقاء السور أن إخاءهم وصحبتهم عرضة للدوال رفقاء السور ينصرفون عند النكبه ويقبلون عند النعمة من الأسرار الذين يتسببون في التعافة الدنيوية والأخراوية بالله ما وجدت صاحبا مفلح كثير الذكري طويل التلاوة للقرآن سريع الضفاع كثير الدمعة مستمل بحفوات الرفيج أسمع صياحه وبكاءك فقلبي يستقطع أنمه ولكني أريد له الشفاة من هذا الوباء الذي ابتلي به من صحبة أولئك الأشراء اجتمعنا أنا وإياه على محبة الله وتنافسنا انا وإياه على طاعة الله فكانت أممية كل واحد مننا أن ينال الشهادة قبل صاحبه فلقد نالها وخاذ ورب الكعبة الله أكبر هذا هو ديننا وهكذا كانت علاقاتنا صحبة الأخيار ترب علي حديثهم يا حادي فحديثهم يجلو الفؤاد الطادي هكذا الرفقاء وإلا فلا فلا, فلا. فلا. تعو الأخدار إلى المعامر ط المكرات ولكنهم لا مطيعهم وتجنبهم م خااف خابربهم يا عبادي لا خكن علي من يوم ولا تحزانون ووطاحب خيا وال الن فنج مسلما وصاحب شار الن يوم فما